أَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يذحفُ في الأرضِ ليُريَهُ كيفَ يُوَارِي سَوْءَ أَخِيهِ أَلَا يَا وَيْلَتَا أَعْجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْءَ أتى أخي فأصبح من النادمين